الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المكتب فَلِكَ فِي انَّهُمْ قَائِمُونَ إِنَّ مَرْبِيَعَ مِثْلِ and يريهم في غانيد ود يمحق الله إن <تصفيق> الذي لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أنواعكم لا تظهروا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 واتقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل Kim mang caang bạn thua hú